وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ قِفُوا هَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَحْدُثُونَ الْجِنَّ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجَلَاءَ قَالُوا ما هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يُرِيدُونَ أَن يَفُتَّكُوا عَنَّا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا اثم مستر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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِن إِعْشَارٍ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيفَ كَانَ النَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفتعوا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم ان اجري فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق الله الغيوب